بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه الله على وسلم وعلى أليه صلى الله عليه قال المراد رحمه الله تعالى وي الحرف الثاني والثلاثون من أحرف المعاني ثنائية المعروف أنها شو فعل بمعنى اعجبه قال الشاعر وي كأن من له نسب يحبب ومن يفتقر يعيش عيش ضري وي كأنه وي, ك وي كأن من يكن له نسب نسب يحبب وي يعني أعجبه كأن من له نشاب يحب يعني نشاب أي مال ومن يفتقر يعيش عيش ظري ونشاب المال يعني هذا أمر يستعقب منه ولا يعجب ولا يعجب في هذا الأمر فإنها سنة الحياة يعني أساس الحياة أصلا أساس الحياة إلا يعني الشيء القليل ممن ينظر إلى الدين، ينظر إلى الأخلاق، ينظر كذا، وإلا فهذا الأصل في نظرات الإنسان، وإنه لحب الخير لا شدي، ما هو الخير المال؟ إنه لحب الخير لا شديد، أنا شدي منكم، إلا من رحم الله يعني ممن درس وعرف حقيقة الدنيا. لا تعجب لو يتعجب ولا تعجب ولا لا ولا تعجب ولا تعجب ولا تعجب ولا تعجب ولا تعجب ولا من ولا تعجب ولا تعجب ولا الأمر ليش؟ ومن يفتقر تعجب ولا تعجب ولا تعجب ولا تعجب ولا تعجب ولا تعجب ولا تعجب ولقد شفى نفسي وابراء سقمها قيل الفواه قي... قيل قيل الفوارس ما معنى قيل هنا مصدر مصدر بمعنى قول قول الفوارس حتى في بعض النسخ المعلقه قوله لكن النسخ المشهوره من المعلقه قيل قيل يعني مصدر قيل الفوارس ويك عن ترى اقدمي بعدين يعني يتعجب ويك ويك يعني عجبا لك عن ترى عن ترى هذا منادى مرخم اي يا عن ترى حذف انما رخمها حذفتا حذفتا وانتظرتا يا عن ترى عن ترى أقدمي يعني تعجب لتقديمك يعني يعني الدعاء باستعجاله لا ما ما ما جاءت الرواية باللام رواية المعلقات كامل ما أثث باللام لكن مذهب الكسائي أولها يأولها بالويل تاويل فقط اما نص القصيده لم يأتي في روايه ويكا او يعني ويلك وقال الكسائي ان ان ويكا محذوفه من ويلك ولعل السياق فالكاف على قوله ضمير مجرور على قوله ضمير مجرور ويلك وا بمعنى هو معنى البيت معنى البيت يعني الهواري يقول ويكا يعني عجبا لك يا عنترة اقدم فإن جبنا اه قال اقدم يعني عجب لك يا عنترة اقدم يعني اقدم فإن ايش يعني جبنا نريدك ان تكون ايش الحامل لنا حاملنا في الموضوع الحاملنا في الأمر ورواية ويلك لا تستقيم إلا إذا كان المراد ويلك أقدم العدو بطش بنا ممكن ممكن يعني ممكن على تأويل الكساء إذا نظر الكساء كان نظره لعله لهذا المعنى يعني يقول لك ويكا يعني ويلك يعني ترى أقدم القوم أفنونا يعني هزمونا إفرع عنا يعني فك عنا فك عنا يعني مضيق المهيعة والمعركة قال يعني للكسائي يعني نظر معلمي. فسي لم يقل هذا القول يعني عنا الا عنا عن نظر الى جانب من المعنى قال اما قول تعالى ويكا ويكا ان الله فطر كل من شاء وقال ابو الحسن الاخفش هو ويكا بمعنى اعجبه والكاف حرف خطاب اعجب له الله هو عند الخليل سيبه ان وي وحدها والكاف التشبيه واختلاف القراء في اللغ مشهور يعني في هذه المساله وذكر صاحب رسله الباني ان باي حرف تنبيه معناها التنبيه والزجر اذا ولهذا ذكرها من المرادي لم يذكرها المرادي هنا الا لان من قبله ذكرها فذكرها للتنبيه على يعني قد قيل فيها انها حرف لكنه هذكا لكنه ترك ذكر كم ترك ذكر خمسه احرف خمس كلمات قال العلماء فيها انها حرف ولم يذكرها المرادي خمسه احرف نبهتكم عليها لما الهمان عديناها هل تذكرونها كان اصبح امس و وهاء هاء طيب ان شاء الله يعني هذه هي بعضها ولا. ليس ذكرها سذكرها هو وغيره ليس محل اتفاق كلاهما ذكرها لكن يعني الفرق الخلاف طرف الخلاف قال وذكر صاحب رسلاناني المالقي احمد بن عبد النور اسمه احمد بن عبد النور المالقي قال ذكر ذكر صاحب رسلاناني ان ما يحرف تنبيه معناها التنبيه على الزجر كما أنها معناها التنبيه على الحظ وهي تقال للرجوع عن المكروه والمحذور قال الرجوع عن المكروه والمحذور قال وذلك اذا وجد رجل يسب احدا اذا وجد رجل يسب احدا او يقعه بمكروه او, ي... أو يتلفه او ياخذ ماله او يعرض له بسبب بشيء من ذلك فيقال لذلك الرجل وي وي ومعناه تنبه وازدقل عن فعلك وي حتى حديثنا نعم قاله ويجوز أن توصل به كاف الخطاب هذا كلامه هذا كلامه قل وي ها أمل هل اتمنى ها استكتبه. تضاف على الحروف ما فيها شيء وي يعني هذا امر مستخدم قال ويجوز ان توصل بها كاف الخطاب هذا كلامه ثم ذكر اختلاف العلماء في قوله تعالى ويكان ويكا الله هذه فيها خلاف والصياح انها في الايه اسم فعل بمعنى اعجب والكاف للتعليل ويك ويك ان الله وي اسم فعل والكاف حرف تعليل بمعنى اللام وي يعني أعجبوا لعدم فلاح الكافرين اعجبوا لعدم فلاح كذا طيب والصحيح ان وي الذي تستخدم للردع والذكر حرف حرف هذا هو قال ثم ذكر اختلاف العلامه قال تعالى ويكان الله وقال الصحيح ان تكون ما حرف تنبيه والله اعلم اما الصحيح في الايه فلا واما الصحيح في التنبيه في الردع والزكر يعني عند وجود محظور للمكروه والمحذور و او السب او الايقاع في مكروه او التلف او اخذ المال او التعرض يعني بالباطل هذا هو قال قال قال والله سبحانه اعلم قال الحياء الحرف الثاني الحرف الثالث والثلاثون والاخير من احرف المعاني الثنائيه هي قال حرف تنبيه ويقسمان الاول أن تكون لتنبيه المنادى نحو يا زيد فهي في هذا حرف نداء وهي ام باب النداء ما معنى ام باب النداء يعني تعمل ظاهرة وتعمل مضمرة ومعنى أم باب النداء أي أصله. أي أصله وهنا فائدة يقولون إذا أتى حرف النداء في القرآن إذا أتى حرف النداء في القرآن محذوف فلا يكون إلا خصوص ياء. لا يجوز أن يكون غير الياء أبدا لا يجوز أن يقدر غير الياء لماذا؟ لأنه هو الفصيح، هو الفصيح، وحذف غير الياء شاذ، يعني حذف حرف ندى غير الياء شاذ، إذن إذا أتى في القرآن حرف ندى محذوف ماذا نجعله؟ يا خاصة من القرآن أصح الكلام، ولا يمكن نجعله غير يا، فنقدر ما في القرآن على لغة شاذة ابدا هذا لا يجوز ابدا هذا هو سر المسألة. اذن ما هي القاعده إذا وجد حرف النداء في القران محذوف فلا يقدر الا خصوص الياء لانها ام الباب ولأن الحرف المنادى الذي يعمل حرف النداء الذي يعمل محذوفا هو ماذا هو خاصه وما عداه يعمل محذوفا لكنه ايش شاذ ولا تخرج عليه القرآن الشريف على فلذلك دخلت في جميع أبوابها وانفردت باب الاستغاثه وشاركت واو وشاركت واع كلا واو حرف الندبة وشاركت واع فيما بالندبة وهي لنجاء البعيد مسافة أو حكما ما معنى مسافة البعيد مسافة إنسان بعيد تقول يا فلان وحكما حكما التنزيل التنزيل التنزيل يعني يعني مثلا يعني انا اشرح واخذ هبذه هنا اقول يا فلان ايه يمكن عليه يعني قد وصل الانفاق يعني قد دفعوا ذهنه ها قش قريب مني لكن انا أو انادي ايش انادي ذهنه الذي شرد عني اقول يا فلان فانزل الموجود بنزلة المفقود يعني لذهاب الذهن ذهاب الذهن كنت في صعدة لما أذكر المثال هذا أقول لهم يا يعني أنا دي أخ قد وصل حرف سفيه هذا هذي الصنع الله صار هذا يعني حرف النداء هذا يعني البعيد مسافة أو حكما أو حكما على وقد ينادى بها القريب توكيدا توكيدا بعد توكيد قد بعد رصف تفيد التقليد ومذهب سيبويه انما عدا الهمزه من, من حروف النداء فهو للبعيد ولولا ان يقول حروف النداء واحرف النداء مجموعها ثمانيه نقول احرف حروف احرف ان افعل من واحد الى عشره وفعل من أحد عشر فما هو قال فول البعيد إلا أنه يجوز نداء القريب بمال البعيد على سبيل التوكيد وقيل يا مشتركة ينادى بها القريب والبعيد لكثرة استعمالها ولكثرة استعمالها نقول أنها هي المحذوة في النداء لكثرة استعمالها قال في نحو يوسف أعرض عن هذا يعني يا يوسف وربنا أمنى أي يا ربنا ومواضع حذية مذكوره في كتب النح فلنطيل بها فائده ذهب بعض النحويين الى ان يا أخواتها التي ينادى بها اسماء افعال تتحمل ضميرا مستكنا فيها ما معنى مستكنا مستترا تعبير قال ونقل عن الكوفيين هذا يعني تنبيه قال يعني هذا تنبيه طيب عن هذه فائده طيب المعنى الثاني القسم الثاني من اقسامها قال الثاني ان تكون اياء لمجرد تنبيه للنداء ويليها احد خمسه احد خمسه اشياء الامر نحو الا يسجد في اقراءه الكسائي وقول الشاعر الا يسقياني قبل غاره سنجالي ألا يسقياني قالوا الدعاء كقول الشاعر يا لعنة الله والاقوام كلهم والصالحين على سمعان من جاري على سمعان سمعان الله اعلم ايش فعل فيه يعني فعل له شغل وما عرفنا يعني في كتب اللغه سمعان ما ماذا فعل او سيرته او كذا ما ذكر الكتب الادب والشرح هذه ما ذكروا الا انه قارب يعني يعني اصابه بمقتل اصاب الشاعر بمقتل قال وليت نحيا ليتني كنت معهم ورب نحو يا رب سار بات ما توسدا يعني ما معنى ما توسدا يعني ما وضع رأسه على الوسادة يعني سار بالليل وهو بدون نوم سار يا رب سار بات ما والسد قال وحب ذا يقول الشاعر يا حب ذا قبل الريان من قبل وحبذا ذا ساكن الريان من كان وحبذا ذا نفحات من يمانيه تأتيك من قبل الريان أحيانا الساهل ماذا؟ يا حبلا يا في هذا وقبل الريان اسم لعدة قبال قبل الريان في حضرموت قبل الريان في كذا يعني عدة قبال كانوا يسمونها الريان ولا يسمون القبل ريانا إلا على الجبال الخضراء يعني ذات الخضراء وذات المنظر الخلاب مكان الأماكن الخصبة والجبال خصبة وعلى في هذه الموضة حرثا به لا حرف نداء هذا مذهب قول من نحوين وقال بعضهم هو الصحيح وذهب آخرون إلى أنها في ذلك حرف نداء والمنادة محذوف والتقدير ألا يا هؤلاء يسقدون وألا يا هذا وكذا تقدر في سائرها وضعها بوجهين. أحدهما أن يا نابت مناب الفعل محذوف فلو حذف المنادة لزم حذف الجمله بأسرها وذلك إخلال والثاني أن المنادى معتمد المقصد والثاني أن المنادى معتمد المقصد معتمد المقصد قال فاذا, فإذا حذف تناقض المراد ان يراد بالنداء اصلا يقصد بالنداء اصلا قال وذهب الرواد التسهيل الى تفصيل في ذلك وهو ان يا إن وليها امرا او دعاء فهي حرف نداء والمنادى محذوف امر او دعاء وان وليها لثربا وحبلها لو قررت التنبيه وقلبي انت ذلك تسهيل الله اعلم تفصيل ابن مالك يعني ارجح واقرب للصواب على الباب الثالث الباب لغه المدخل الى الشيء او ما توسط به من داخل الى خارج او خارج الى داخل والباب اصطلاحا اسم لقمه مخصوصة من العلم تشتمل على مسائل غالبا الباب الثالث اي الثالث في ماذا أي الثالث العدد وهو ما تم اثنين قال الثلاثي ما معنى في الثلاثي في احكام الفعل الثلاثي عفوا في احكام الحرف الثلاثي عفوا في احكام الحرف الثلاثي ثلاثيات الاحرف ونحن في حروف المعاني. على وحوظ أربان متفق عليهم وختلف فيه وقبل ذلك ستة وثلاثون. أجل وإذا وإذا وألا وإلا وأما وإنا وأنا وأنا وأنت وأنتي وأنت وأي, وأي وأيا وبجل وبلى وبلها. وثم وجل وجي وجيلي وخلا وربا وسوف وعدا وعسى وعلى وسوف وعدا عسع على وكم ولا توليت وليس ومنذ ومتى ونعم ونحن وهم وهم وهم وهن وهيا وأنا أذكرها على هذا الترتيب إن شاء الله تعالى لا إله إلا إن شاء الله الله نجزكم الله خيرا الحمد لله رب